حبيبي عقلي حبيبي اقوم راقما اتركك اسر اكمر شعرك احبك ولا يوم غفوتك يا عبالي تكملني واسمك تحملني بقلبك تخبيني من الدنيا تحميني وتمحي من سنيني كل لحظة عشت بلات عبالي تشرحني لحتى تصالحني بلمسي حنوني بغمرة مجنوني